بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجرحة مثنى وثلاثة وارباع يزيد في الخلق ما يشاء شيء قدير ما يفته الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا له بعده وهو العزيز الحكيم يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلاه فأنا تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع للسعيد الذي ما تفروا لهم من عذاب شديد والنجنا من عمل الصالحات لهم مغفرة وعد قريب أفلن يظلم لصوص عمل من خيرا او حسنا فإن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 سأكون إلى بلد يموت سأكون إلى بلد يموت فاحيا الناس من بعد موتي كذلك المصير من كان يريد عزته فمن الله عزته جميع إنني أصعد والعمل الصالح يرفعه والذين ينقرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب جعلكم أزواجا وما تحمل من أنفا ولا تضع إلا بعلمه سائر شعابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك ونعلكم تشكرون يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجل لأجل مسمى ذلكم الله ربكم والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابونكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير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 نَخْلُقُ لَهُمْ قُرْبًا نَخْلُقُ لِلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ دَرَجَاتٍ وَنُؤْتِيهِمْ مِنَ الْغَيْبِ وَمَن يَتَّقِ فَإِنَّ لَهُ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ وَمَا سَوَاءُ الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ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 Oh my god فَإِنَّ الْقُرآنَ نَزَّلْنَاهُ مُفَرَّاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ فَالْأَلْوَانُهُ كَذَالِكَ إِنَّمَا يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ وَغَفُورٌ إِنَّ الَّذِينَ يَقُولُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا وَعَنَانِيَةَ يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَنْتَهُوا يُضِلُّ مَن يشاءُ وَيَهْدِي مَن يشاءُ ۚ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ ۚ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن ضَالٍّ في خيراك باذن الله ذلك هو الصدق الكبير جنات تعادني لا تقولون ما يوشي اليوم شدة من اساو امن ولباسهم في داحن وقالوا الحمد لله الذي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 كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يسترقون في ذا ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنت النكُم يتَذَكَّم فيهمًا تَذَكَّجكُ النَّبير فَلوقُ فَمال الظالمينَ مِن النَّصير إِ اللهَّ عَالمُ وَإبِ السمواتِ do yeah. it وَرَكَّبَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُنِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الطِّينِ سَلَامٌ بِاللَّهِ جَذَّ مَالِكِ الْمُلْكِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَلَمَّا جَاءَ أُولُو الْأَمْرِ مَا زَادُوا إِلَّا نُصُورًا ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سمة الأولين فلن تجد لسمة الله ترديدا ولن تجد لسمة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض كانوا أشد منهم قوه من في السماء بما كسبوا ما اكتسبوا ما تركت عنهم ظنبا مما بدوا هناك اخلوا الي ارجم موسى لما قال ابن جاد اجلوا كان بيدي بالبصير